ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولبنا ولباسهم فيها حرير